بوك تو ديبينز داشم تششي حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة أشكل Ka <تصفيق> من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه. بمجرد ان يكون علي ان ادرس. اصير مجرد يكون علي ان Kitik man su kaks 60 metų liausiu dirbti. Sa atovokfu aniu amal bimujardi an asira fi 60. Sa atovakfu aniu amal mujarrad kai tik turėsiu minutę laiko Bimojarrad an yusbih andi lahzatu min waqt Mujarrad وقت yusbih andi lahzatu min waqt Jes paskambins kai tik turėsi truputi šiek tiek laiko ar متى jus dirpsite Ila mata سوف تشتغل Ila سوف تشتغل aš أعمل طالما قدرت على ذلك سوف أعمل طالما قدرت على ذلك aš dirbsiu kol سوف أعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده يس كولوفويا او يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من يعمل يس كايتو لايكريشتي او جوت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 كيك <تصفيق> حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا <تصفيق> حسب ما أعلم فإنه يسكن <تصفيق> أعلم فإن زوجته مريضه <تصفيق> Kiek aš žinau, jis neturi darbų, yra bedarbis. Hasbama alam, fa innahu atilun anilamal. Hasbama alam, fa innahu atilun amal Aš pramiegojau, kitaip kitų kita atvejų būčiau atejęs laiku. Lekadrahatale jenauma, wa illa, lekuntu hasabel Lakadra hatalei jenauma, wa illa lekunt hasb al-mawajd. Aš pavėlavau autobusą kitaip kitu atveju būčiau ateijas laiko. Lakad fetani ilbas, wa illa lekuntu hasb al-mawajd. Lakad fetani ilbas, wa illa al-mawajd. Aš neradau كتاب كيتو عدفي بوچه بوياس لايكو لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد